الذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك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 وما كنت تسلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذن لغتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم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 أولم يدفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون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 وَلَل أَجَلُم مُسََّا لَجَ أَهُمُ العذاابُ وَلَا يَأًا النَو بَوْْتَتَ وَهُُ ب ل يَشكُرُون يَسقْجِلونَكَ بِالعَذاَابِ مَا لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وإن وواسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون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 الذين صَبَرُوا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وَل إ سَأللتٌَ من قَلَقَن السَّمواتِ وَلَأَغضَّ وَسَغَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ل يَقُولٌ مَ اللَّ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 يوم بعد موت هذا يقول ان الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يقبلون وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب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 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا لٓ يَبْغُونَ ظُلْمًا فِي ادْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ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 يَقْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي آفَاقِ سِجِّهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بالحق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 كانوا أشد منهم قبة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فَم كانَ اللهُ لَغلِمَ غُن وَدكِكون أَفُسَهُم يَبلمونون ثمَّ كَانَ عَاقبَة الذيينَ أَسَ أُُّ كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَاء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 وَلَهُ الحَمدُ فيِي السمواتِ وَالأَبض وَعَش يَ وَحيينَ تُهِرُون يُخْرِرجُ الحَقَْ مِنَ المَّتِ وَُقْرِجُ المَّتَ مِنَ الحَّ وَيح الأَّ بَدَ مَوتِهَا وَكَذَلِكَ تُقْنجون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَشْكُرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ قَالَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 قِّ قُ لِهتِ إِ فِيذَذِكَ ل آيَاتِ لِقَوْم يَسمَعون وَمِنْ آياتَاتِ يُركُمُ البَََّّ خَوْفَ وَقَمَعَو وَيونَ الْزِلُ مِنَ السَّمائِمَا يحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعفلون ومن آياته أن تطوم السماء والأرض بأمره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 هل مِمَّا مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم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 اصْرِي فاقيم وجهك للدين حنيفا يا الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لقلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون مُنِ يَدِينَا إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ طَغَوْا فِي دِينِهِمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لديهم فرحون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 وَإِذَا أَدْقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ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 ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَضْرِبُهُ الرِّبَا وَفِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ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 لُبَّ حَنَغٌ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضًا الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يرجعون. قل فِي في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ من قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ ۖ مَّا كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ الصَّالِ حَ فَلِأَافُوسهِمْ يَهَدُون لجِزًا الذيينَ آممَنوا وَعمِلُ الصَّالِ حَاتِ مِ قَبللِه إِ غُلَا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 وَلا قَدَ أَْسل النَّامِ قَدلكَ رُسُولًا إى قَوْمِِ فَجَ أُغُم بِالْبَجّناتِ فَ سَقَمنا مِن, من الذيينَ أَجرمُ وَكَان حَقًّا عَلَن نَفرُ المُؤمننين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 فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ قَبْلَهُ لَمُدْرِسِينَ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 لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي آلَتِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي قَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ ثُمَّ جَاءَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفُهُ وَشَيْبَهُ يَطَّلِقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ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 يَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَأْوَاكَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ اجْتَبَرْتَهَا بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ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 ولا يستهفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضد عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى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 وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم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 رِئْكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آنَبَ إِلَيَّ ثم إلى ياmo ji kommfaù nadi uko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 ان الله لا يحب كل مختان فقوم وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن انكر الاصوات لا صوت الحميد ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة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 يَوْمَ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ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 لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد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 مِنْ الْبَاطِنِ وَأَنَّ اللَّهَ غَوْثُ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ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 وَإِذَا غَشِيَ غَمٌّ مَّوْجًا كَظَلَّلَ دَعْوُ اللهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَذِّ فَمِنْ غَمٍّ مُقْتَصِدَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ ختار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 ومن ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في يوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون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 بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكن بكم ثم إلى ربكم وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِم عِنْدَ رَبِّهِم رَبَّنَا ابْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَْ شثْن لَ آتَن كُلََفسٍ هُدهَا وَلَ ررحَّ قَوْلُ مِنّ لَ أَمْلَ لَجَهًَا النَّ مَنِنَجَّةِ وَنَّ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 أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغون أما الذين آمنوا وعملوا صَوَانِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى مُذْلَمٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا اخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم زوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنديقنهم من العذاب الأدنى دون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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مذية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتين دُونَ بِأَمرنَ لَمَّا صَبَروا وَكَوا بآياتِن يقِون إِ رََّّكَ غُوَ يَفصِلُ بَنَغُم يَمَ القابَةِ فيِي مَا كَوا فيِيهِ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 إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح حَيَا لا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ لَهُمْ مُنْتَظِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلَ عَلَى الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ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 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم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 انَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا, إلا أن تفعلون مَأْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْفُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وأقذنا من غمي شاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُكُمْ مِّنَ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَاغَةَ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وإذ يقول المنافقون والذين فِي قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يسرب لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخل الثاني عَالِيَهُم مِّن أَقْطَارِهَا سُمَّ سُئِلَ فِتْنَةٌ لَّآتْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَدِّنَ الْأَدْبَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَّئِن يَنفَعقُ مُلْفِرارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل مَّن ذَا الَّذِي فَمَن كَانَ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يؤشى عليه من الموت فإذا ذغب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير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 الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا قَد كَ لَُم فيِي رَسُون الله أُثوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَ كانَ يَْجُ اللهَّ وَيَمَآاقِرَ وَذكَرَ اللهَّ ذَكَت راء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 فَصَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى وَمِنْ وَمِنْهُمْ مَنْ وَمَا بَذَّلُوا تَبْدِيلًا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 وَكَفَ اللهَّ المُؤمنينَ الْ القتان وَكَانَ اللهَّ وَقَو يَنْ وَأَنذَرَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ قِيَاصٍ وَقَدْ فِى قُلُوبِهِمْ غِلُّ رِقٍّ بَفَرِيقٍ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فريقا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضًا وَدِيَارًا وَأَمْوَالًا وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ لَن تُرِدَنَّ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْتَبِدَّكُنَّ سُرُورًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ لَا تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فان الله اعد للمحسنات من فضلا اجرا عظيما يا نساء ان لا بد لمن يطعن بفاحشه مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم